يا قين والذين تدعون من دوني لا يستطيعون نصركم. لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجائلين وإما ينزغنك من الشيطان نزه فاستعذ بالله إنه سميع عليم تقوذ بسهم فارف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغيث ما لا يقصون وإذا لم تج قل انما أتبع ما الله اجبر ما يوحى هذا مصائر من ربكم وهدا وهدى ورحمه لقوم يطمئن واذا قرئ القران فاستمعوا فاستمعونه وأنصتوا لعلكم ترحمون وامكر ربك في نفسك دمرعا وخيفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال لا عن عبادتي لا يستسبرون